إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا إن الذين يبايعونك إنما يبايعونك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 سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغالم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله منكم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 فَإِنْ تطيعوا يؤتكم الله أَجْرًا حسنا وَإِنْ تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أَلِيمًا ليس على الأعمى حرج ولا على الْأَعْرَجِ حرج علي ضح رج وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدَخِّلُهُ جَنَّةً تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ وَمَنْ يَتَوَلَّ أَلِيمًا لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأزل السكينة عليهم فعلم ما في فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا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 محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم تراهم ركعا سجدين يبتغون فَضْلًا من اللَّهِ وَرِضْوَانًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وجوههم مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذلك مثلهم في التورا ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزرع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمَنُوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما